المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسيه الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا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 الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افاتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو باس للظالمين بذلا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدَاءَ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وراء المجرمون نار فظانوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا